بوك تو تشينس برزيجة خمسة عشر خمسة عشر فروكتشي عليمنت الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية يو آمو كبشونة معي حبة فراولة. معي حبة فراولة. يو عم كيويش وبابنة. معي حبة كيوي وشماما. معي حبة كيوي يو برتقالة معي وحبة جريب فروت. معي برتقالة. و حبه جريب فروت يو ام مانجو معي تفاحة وحبه مانجو معي تفاحة وحبه مانجو يو معي موزة وحبه اناناس معي eu fac o أنا أعمل سلطة فاكهة. أنا أعمل صلطة فاكهة. أنا قطعة توست. أنا أكل قطعة توست. Eu mănânc o pâine أنا قطعة توست. مع زبدة. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. أنا أكل ساندويش. أنا أأكل سندويش. يوماً نكن كو كمargarina. أنا أكل سندويش بالمارجارين. أنا أكل سندويش بالمارجارين. يوماً نكن سندويش كمargarina وشريشي. أنا أكل سندويش بالمارجارين والطماطم. أنا أكل سندويش بالمارجارين والطماطم. Noi avem نحتاج إلى خبز وأرز. نحتاج إلى خبز وأرز. Noi نحتاج إلى سمك وستيك. نحتاج إلى سمك وستيك. Noi نحتاج إلى بيتزا وماكرونات سباجيتي. نحتاج إلى بيتزا وماكرونات سباجيتي. ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ عفمنا نحتاج إلى جزر. وطماطم للشوربة نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة أين السوبرماركت؟ أين السوبرماركت؟